لو تحالف قوى العالم وتعلن عدانا من ثنينا ثقة في ربنا واعتمادي دام ربي معنا عزمنا مات توانا ثبا امره تازاز كسر وعادي ما يخيب دعانا او يخيب راجانا نصري والنصطفانا ما سواه المرادي نجهر الكفر امريكا ومذهب غازانا رفضي سيساق الفلا والفساد والطواغي تيمل الغرب يشتوى لا نحك من العروب عكس ما الله رادي حك من العروب عكس ما الله رادي مهجهم واحد ونفس الكيان غزوه الاحزاب عادوا دول و <تصفيق> نحنا <تصفيق> الارهاب نرهب كل حاقد جابانا باذن رب السما عشنا عليها شدادي <تصفيق> بس سجدنا وقرانه يعزز قوانه جل شانه وتسبيحه وتقوى ازادي <تصفيق> ما قبلنا الهوانه غير ما الله عش الأحرار ويدنا تشد الزينادي راية الحق والتوحيد تعلى سمانا نقطع اعناق لعدب السيوف ما ماهدفنا في المخلوق يجني رضانا همنا في رضا الرحمن رب العباد لو تحالف قوى العالم وتعلن عدانا من ثنينا ثق في ربنا واعتمادي فام ربي ما I عزمنا ما I don't know. I ما يخيب دوعانا أو يخيب راجانا نصري والاصطافانا ما سواه المرادي نقهر الكفر أمريكا ومذهب غازانا رفض فارسي سك الفلا والفسدي والطواطي من الغرب يشتوى لنا من العروبه عكس ما الله رادي حاكمين العروب عكس ما الله كلهم نهجهم واحد ونفس الكيان غزوه الاحزاب اعاد وهذول واتحاد نحن الارهاب نرهب كل حاقد جابانا باذن رب السما عشنا عليها شدادي لسجدنا وقرانا يعزز قوانا كل شانه وتسبيحه وتقوى زادي ما قبلنا غير ما الله عطانا عش الأحرار ويدنا تشد الزينادي غايه الحق والتوحيد تعلى سمانا نقطع اعلاق العذاب السيوف الحدادي عدفنا في المخلوق يجني رضانا همنا في رضا الرحمن رب